ألم تَرَ إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحد نبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن لدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأن لهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا لا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْرٍ قَرِيبٍ زَعَقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ نَدِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ أُقَدِّرُ إِنِّي بَرِيءٌ اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في نار خالمدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا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 هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون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 والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون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 إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتقاء نوضات تسرون اليهم تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يسقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء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 بسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا, إذ قالوا لقومهم إنا هرآء منكم ومما تعبدون من ذلك الله كثرنا بكم خفر ناركم وبدا بيننا وبينكم العداوه والضغضاء وبدا حثاثوا منو بالله وحده الا قول ابراهيم الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرا لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتمة للذين كفروا فاغفر لنا ربنا إنك أنب العزيز الحكيم لقد كان لكم فيه من اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم لا انخر ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد